بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوث حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.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 فلا أقسر بالقنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصلح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم لقوة إن ندى وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه وإلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله Oh